أحد عشر استمع إلى الكلمات الآتية ولاحظ إلى نطق الصوائط القصيرة سلام ثالث صالة هواية حديقة خالة طويلة ضابط دائرة ذهب زهرة ظلم ألم عائلة قلم كلب